ك المهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤويه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 حرام والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون ان عذاب ربهم غير مام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 فما للذين كفروا قبلك مهطئين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا, كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والмагارب إننا لقادرون فلا أقسم برب المشارق والмагارب إننا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم.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 راشعة أبصارهم ترهقهم ذلّه ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. تي, تي, تي في قرآن. تضحيات بالنفس والوقت والجهد والمال.